من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذا لقوا الذين آمنوا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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون